صراط ََ الذين ََّ انعمت َ عليهم ََِْْ غير ِ المغضوب َِْ عليهم ََِْْ ولا الضالين َِ آ م ن ي ن ا ل ِ ف ْ ل ا م ِ تنزيل َُ الكتاب ِِْ لا َ ريب َ فيه ِِ من رب َِّ العالمين ََِْ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 ما لكم من دونه من ولي ولا شفيع افلا تتذكرون يدبر الامر من السماء إ ل ى الارض ثم يعرج إ ل ي ه في يوم كان مقداره الف سنه مما تعدون ذلك عالم الغيب والشهاده العزيز الرحيم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 قليلا ما تشكرون وقالوا أ اذا ضللنا في ا ل أ ر ض أ انا لفي خلق جديد بل هم بلقاء ربهم كافرون قل ي ت و ف ا ك م ملك الموت الذي وكل بكم ثم إ ل ى ربكم ترجعون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 صراط الذين انعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آ م ي ن هل اتى على ا ل إ ن س ا ن حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا